بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفيشار تنزل الملائكة والروع فيها بإذن ربهم من كل أمره سلام هي عتامت طم وإن